Bismillahirrahmanirrahim al-Rahman Wan Najm iza hawa, ma'zal la sahabukum, wa ma'ghawa, wa ma'yaqtuk anil hawa. Inhuwa illa wahi Yunyupa. علمه شديد القوة ذو مرّة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدّلا فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما فَتَبَلَّفُ أَدُوَّ مَا رَأَى أَفَتُمَا غُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ مُتْهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إذ يُغَشِّى السِّدْرَةَ مَا يَغشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَيْتَ مِنْ آيَاتِ رَبِّكَ كُبْرًا أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى لَكُمْ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا باباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم ربهم الهدى امل الانسان ما تمنى فللله الاخره والا وكم من مَا لَكِنْ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مَن بَعَثَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى إِن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إليه Tebagun, ilahu innah, wainnahu innah, la yugni min al-haq shayaa. Faaridam, tawlaan zikrina, walam yurid illa al-hayat ad-dunya. Zalik mablaghum min إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى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 Innallah Rabbak wasiul mufithah, hawa aqlamukum. Izzan shakum min al-ard, wizzatum adnna tum fi buton ummahatukum, fala tuzakkum. أنفسكم هو أعلم بما نتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكذى أعلمه علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى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 112. وأن إلى ربك المنتهى 113. وأنه هو أضحك وأبكى 114. وأنه هو أمات وأحيا 115. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى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 126. هذا نذير من النذر الأولى 127. أزفت الآزفة 128. ليس لها من دون الله كاشفة 129. أفمن هذا الحديث تعجبون